بسم الله الرحمن الرحيم قوف والقرآن المجيد بل عجبوا أنجار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 Hum vijfentwintig vijfentwintig فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهنا خرف القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إِنَّا نحن نحيي ونميت وَإِلَيْنَا المصير يوم تشقق لرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أَعْلَمُ بما يقولون وما أَنْتَ عليهم بجباج فذكر بِالْقُرْآنِ من يخاف وعيد فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِي وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا